أفها يا حالي صاد إكر رحمة ربك عبده زكيا إذ نادى ربه لداء صفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن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 يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اعْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكاناً شَرْقِيًّا فَتَقَبَّلَهَا مِنْ طَرِيقٍ حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أهود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام لم يمتسني بشر ولم أك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت سوفا ثبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة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 ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن طوما فقولي إني نذرت للرحمن طوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم رحمةنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليها.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 خروا سجدا وبكيا أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا يُنَالُ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وعشيا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 ويقول الإنسان أذا نامت لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه منه قبل ولم يكو شيئا سَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنُنَزِّعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ نَعْتِيًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وَإِنْ منكم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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن أَحْسَنُ أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأونا يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضاف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا